ودانيا نهار واسافر خلي ما بين همي ودمع عي وقلب الحاير لوداع حسين ودانيا نهار واسافر خلي ما بين همي ودمع عي We need تنمو موي في بعد الويال خلني بحزني وكل لك هم صرت وحدي ذهيلة Dani, يا نهار وساف خلي ما بيه همي ودمع عيوقلبي الحايل وداع minä, minä, minä, minä, ياب يا ابويا لا نتفكر وفي درب الدار شاوين أحبابي تنطت تلفي أخبار صويبة وما لحيلة ودمع عيني أسيلة وداع حسين ودعني أنهار وسافر خلي ما بيه High Ludak seen What dani and har u ابن الفل صورت ما ضو مغلوي غدام امروا وحيدا وغاب ما تبدور الوفا الطيل فقد اهل الجاسين يا دين النور صورتهم مرسومة بعين ما بين الروح أوين والناس جيلا تمقاني أسيلا مدع حسين ودعني أنهار وسافر خلي ما بين وداني نهار وصافي خليه ما بين هم ودمع عيون الطفل ولا وجنا تزا شد لي شل لي غفوني جواب بأن الهم عد من خلوني قلب المصاب وناعد من دخيله دم غاني أسيله بوداع حسين والدنيا انهار وسافر خليه ما بيه ما بين عيوق قلبي الحاير لبداع こんな感じ Sie sila si